بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن ناس بتبقى فاكرة نفسها زكية وتطلع ان هي ما عليها ولا زكية ولا حاجة أو على ناس بتستصغر زكاء اللي قدامها تدوني دي مشكلة عند الناس كتيرة بيبقى عنده حط التكبر كده يعني يبقى دايما شايف اللي قدامه أغبى منه وفي عينه هما اللي بتحكوا عليه <تصفيق> أنا أحكي لكم قصة هي الدحك يعني هي لا وقصة حقيقية يعني هي في قرية من القرى وطفل صغير وبقى ناس مستصغرها يعني وفي واحد صاحب محل حلاقة فصاحب المحل شايف نفسه يعني بقى وإيه ويعني يعني طلع فيها شوية فالحلاق قاعد شوفوا بقى اللقطة دي وبيحلق لزبون والحلاق عايز يتمنظر قدام الزبون والولد الصغير ما معدي من قدام المحل كده قام الحلاق قام قايل للزبون إيه قال له هوري لك اغبى طفل في العالم وحاسبت لك ذلك وهاتك يا ضحك قام قايل للولد اللي واقف على باب المحل تعالى يا ولد خش داخل الولد قام الحلاق حاطط في ايد 25 قرش وفي الايد الثانيه 5 جنيه وقال له ها قل لي تاخد اللي في الإيد اليمين الـ 25 إرش ولا تاخد اللي في الإيد الشمال الـ 5 جنيه اختار فالولد كده فضل يبص بين الاتنين وأمواخد الـ 25 إرش ومشي والحلاق هاتك دحك قال له مش قلتلك الولد ده ما بيتعلمش أبدا كل مرة يعمل نفس الغلطة مغفل خرج الزبون من المحل وهو يعني ايه ماشي ولد مخه على قده يعني لقى الولد واقف عندما حل ايس كريم بيأكل ايس كريم فالراجل دفعته الغيرة كده وامريح للولد قال له انت ليه بتاخد الخمسة وعشرين قرش حبيبي ما بتاخدش الخمسة جنيه فرد الولد وقال له لان اليوم اللي حاخد فيه الخمسة جنيه اخلص اللعبة حد فيهم حاجة الولد فاهم ان الراجل فكر غبي والولد فاهم ان الحلاق بيتمنظر على الزباين باللعبة دي <تصفيق> فلو الولد خد الخمسة جنيه تخلص اللعبة ومش حييجي تاني والحلاق فاكر نفسه ذكي قوي والوقت غبي قوي والولد طلع اسكى منه مئة مرة فكل مرة بياخد الخمسة عشرين قرش وقليل دائم خير من كثير منقطع فكل واحد كل مرة ياخد الخمسة وعشرين قرش ويسيب الحلاق يضحك عليه وفي الآخر يروح يأكل بها آس كريم ويروق ينهر أبيض حد فهم أحيانا يا جماعة بنعتقد أن الناس أقل زكاء مننا وأحيانا بنعتقد ان الناس مغفلة وإحنا الوحيدين الأسكياء من فضلك ما تستصغرش حد على صغره ولا تبص لموظف صغير عندك ولا تبص لولادك على انهم اغبيه ده احنا احنا بنعمل اخطاء وولادنا فاهمين كل حاجة ونبقى احنا فاهمين نفسينا بتضحك على الولاد الصغير اللي عنده خمس سنين ده وهو شغال على البيبي وشغال على الانترنت دلوقتي وسبقك يا بقى يا امهات اوعى وتستصغروا ولادكو يا اللعبة تكون ما بتخلص وانتو مش واخدين بالكم يا ناس ما تستصغروش حد شكرا علشان تحفظوا على بسمة أمل بدل ما يضحك عليكم والسلام عليكم ورحمة الله